TV বাংলা মানবতার Shamadhan مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم وللظالمين آمين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم تنون. أأنتم تخلقونه أن نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسلوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن السارعون لو نشاء لجعلناه ثقما فظلتم تفكرون اننا لا بغرمون بل نحن محرومون اف رايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون إنشاء جعلناه مجاجا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمخوين فسبح باسم ربك العظيم الله الله الله لمن حمده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 وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَبِينَ وَتَصْرِيَةُ جَحِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقٌّ يَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِينَ الله أكبر আমি মন সমিজ সন্মদিল نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللطالين آمين سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 وعليهم بذات الصدور امنوا بالله ورسوله امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُوَ سُلْطَانٌ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ مِنْكُمْ إن أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ من وَإِن الله بِكُمْ ل رَغُوفُ الرحيم وَماَا لكُم أََّ تُ فقُ فيِي سَبيد اللهَّهِ وَلِلهِمِ عافُ السَّماواتِ وَأَرض لاَا يَسْتَومِكُ من أَم فَقَمِّ قَب الْ الفَدْحِ وَقاتَل قُلائِكَ أَعْظَم دَاجَةً مِ الذيينَ أَ خَقُِم وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبيل الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا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 जिहा हद नम्बर छीन हजार मेचे सब थरूरी कथा पूर्वे विद्दे अजान की तात्पर्य श्याम पालन जो हज कर मुखर पवित्रतार्ध्यम आल्लाम আরো ফজিলত জানার জন্য দেখুন আমল পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من الذي يقرق الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم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 ارتبس من نوركم قيد ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وطاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن فَتَنْتُم اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَصْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَتَرَبَصْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرِقْتُم فاليوم لا يرخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مغواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمن للذين آمنوا أن تغشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين غوتوا الكتاب من قبل فضال عليهم الأمد فقست خلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قَدْ غَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 والمصدقات وأقرأوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا ان ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغلي الحميد الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده Allah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 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس في القسط وأنزلنا الحديد فيه بكس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مَنْ هُدًى وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُمُ وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعُوهُ رَفَتاً وَرَحمَةً وَرَهبَةً لَّذى مَا كَتَبنَاهَا عَلَيهِم مَّا كَتَبنَاهَا عَلَيهِم إِلَّا بِغُضُوِّ أَرْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعايَتِهَا فَآتَينا الَّذينَ آمَنوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ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 Allah, Allah. তবে যারা লজ্জিত হয়ে পরিষ্কার মনে প্রায়শ্চিত করে মহান আল্লাহ তাদের নিশ্চয়ই মাফ করেন খুলে পুনঃ সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলা দেশে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 So if Jesus Christ, peace be upon him, died right, for three days, who controlled the world? That means even God died. The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument I to be know. wrong. Look, Dr. Jaki Redshanjaya Alapkori, Proti Sonibar, Rajshad Shattai, Apuna Shamprachar, Shakal Shadai, Bangladeshe, Peace TV, Bangladeshe.